ice cream with cream the ice cream ice cream ice cream ice cream ice cream Atfal Sano se, Buzan, bitnäddi, Zammurab, yehkee, had you wedding. Ja minä näen Sahelin todella, aki helemäinen, te rakastatte naista. Sano se, had you wedding. مرعج عندي شطور شربو ظلخو لصغيور قلت له وانت يا شاطر اليدو بالحل مستور مرعج عندي شطور شربو ظلخو صغيور قلت له وانت يا شاطر اليدو بالحل مستور بي سيارة بوز بتنادي زمورة بيحكي حادي وبادي بيه بي أنا عندي الصحل وصغيري بيه بيه أحكيها لبناتي ولولادي أها أها قلت له خدها ولا تسأل قال يمكن بابا يزعل قلت له يا حبيبي هدي السن الهدى يا نقبل قلت له خدها ولا تسأل قال يمكن بابا قلت يا حبيبي هدي السن الهدى نقبل بي بي سيارة بوزة بتنادي زمورة بي بيحكي زم حادي وبادي بي بي انا عندي الصاحل والصغير احكيها لبناتي ولولادي بي بي من فرحته وقعت منه كان رح يبكي من حزنه قلت له خد وحدي كمان أنا كرامي رسولي سنه من فرحت وقعت منه كرح يبكي من حزنه قلت له خد وحدي كمان أنا كرامي رسولي سنه Siyaret boza gam betnadi. Zamu rabi hki hadi ubadi. Ara andi acapel uzgiri. Hki halab natti uloladi ubi. Siyaret boza gam Aina onni, isäni ja isäni. Aina onni, isäni ja isäni. Aina onni, isäni ja isäni. Aina